السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعُظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله، أَصَلَّفُ رَسُولُهُ هَادِيًا وَمُبَشِّيًا وَنَفِيرًا. وداعيا إلى الله من إذنه وسراجه مهيرا فبلغ رسالة ربه وجاهد في سبيل دينه حتى نتاه اليقين فصيد ربي وسلم وسيد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى سوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الأفاظ بالأكرمين وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين وسل التسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أصيكم جميعا ونفسي في تقوى الله جل وعلا اتباع سنة نبيه ومجانبتي ناهيه والهدر من معصيته عباد الله إن من المقرر المقررين لعموم المسلمين صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم بأنه لا يصف للعبد إيمان إلا إذا حقق ررنين عظيمين وشهادتين كريمتين شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قر لله سبحانه بالوحدانية وشهد الاستحقاق الباري بالعبودية ثم هو لم يؤمن بالحبيب المصطفى والرسول الملتبى عليه الصلاة والسلام فليس له في دين الله أرض ولا حصيد فالإيمان به عليه الصلاة والسلام هو أحد ربني الشهادة الذي هي من مكتاء الدخول بالدين ولذلك صح الخبر عنه عليه الصلاة والسلام بأن مباني الإسلام على أركان الخمس أولها وأهمها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا طريق إلى الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن رجلاً عبد ربنا آب سنين وأخلص له العمل. وأثنى على الله بما هو أهله. ثم هو لم يؤمن لأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفعه ذلك. وهو كافر بالله ورسوله. عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله جل وعلا بخاصائص ليس في غيره. ولمنى هو الذي استطاعه الله جل وعلا من خلقه. واختاره من رسله. وجعله خاتمة انبيائه. وصفوة اصفيائه. ارسله الى خير امة مخرجت من الناس. وهي امة الاسلام. الذي خص في خير الانام. عليه الصلاة والسلام. رفع الله شأنه. واعلى في العالمين ذكره. وعلمه ما بغوي وصحيح ابن حمدان وغيرهما من كتب الاثر عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ذكر ان هلون ملك التثار كان جالسا مع اصحابه والقصة ذكرها ابو حيان في تفسيره البحر المحيق عند تفسيره لقول الله جل وعلا في سورة الزخر وانه لذكر لك ولقولك وسوف تسألون قال هلون ولسائله اتدعون من الملك قالوا الملك اس الذي فتح الممالك ودوخت الملوك وكان المؤذن اذ ذاك يؤذن فقال الملك هذا الذي يذكر اسمه على المنابر منذ 600 سنة يخص محمدًا عليه الصلاة والسلام فصار لهذا الرجل ذكر عند اهل العلم بهذه الشهادة الذي جيد بها لنبي عليه الصلاة والسلام، فكان له عليه الصلاة والسلام. من يقبل الله من اهل دينا سوى ومن يدعي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اكمل الله جل وعلا لنبيه الخلق وقلب البخاري من حديث الدرر فجره جهده. صلى الله عليه وسلم. اما من جهة خلقه فدون شهادة رب العالمين له. اذ يقول في محكم تنزيل ايابي كتلا. وانك لعلى خلق عظيم. سأل سعد بن هشام ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى dar-lhe تقول كل واحدة منهم والناس بعثك بالحق نبيا ما. şimdi bir değil Çok kafin bir in the Sahara him <laughs> يجلس كل واحد منكم مكانة. فجلس. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان فرضوا ادخل يا ابا عم. ايًا وخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة لغير الله عشرات السنين? وهو يقول تحودت على ذلك. واذا كان هذا حال الوالد فانظر الى حال الولد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لو تركنا هذا الباب للنساء اي في مسجده وسمي هذا الباب بباب النساء فقال نافع فما الله عليه وسلم يقول لو جعلنا هذا الباب للنساء. الله اكبر. هذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. صح الإيمان في قلوبهم وحسنت مدابعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فين عليه. فصلى الصحابة فين عالهم. خلع النبي صلى الله عليه الامر تبي عليه الصلاة والسلام. لما نزل قول الله سبحانه يا ايها النبي كل لأسواد وقناتك ونساء المؤمنين تدنين عليهم من جلالينهم ذلك اذن ايه ربنا فلا يؤذين. وكان الله ضحورا الرحيمة خرجت النساء كأن على رؤوسهم الغربان اي من الشكينة وهم يلنبسنا الاكسية. قالت ام المؤمنين عنه. ثناء المهاجرات روما لما نزل حوله سبحانه وليضربنا بخرهن على ضيوفهن عمدنا الى مروطهن وشققنها للصيد فانتظرنا بنصفها وجعلنا وليس لكن ان تحققنا الطريق. اي ليس لكن ان تمشين في وسط الطريق. فالقصق النساء لجدرانه حتى لك ان المرأة يعلق فوضوها بالجدران بشدة ارتساطها به ارتساطا لامر النبي عليه الصلاة والسلام. اما يساء اليوم يمشين في وسط الطريق. o Allah. jana yeah, ريح الجنة دون موت فقاتل قتالا شديدا حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه فما بعد موته الا ببنانه عرفته اخته لما وجد فيه من طعنات كثيرة. ما بين طعنة والناس اجمعين. فيواجه على المؤمنين الصادقين. المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام. ان يحبوا احباب النبي صلى الله عليه وسلم. وان لا يقعوا في اعراضهم. وان لا يضعوا ايديهم في ايدي من يقع في أعراضهم من الشيعة في من حديث عبد الله من عبد من رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وانه قال ان اولى الناس يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. هذه جملة من الأمور التي يجب علينا نحو النبي عليه الصلاة والسلام والتي تدل على صفح ايماننا الشيطان الرزيز. لقد كان لكم رسول الله اسوأ حسنة لمن كان يرجو الله ولأوم الآخر. وذكر الله كثيرا. اقولوا ما سمعتم اسأل الله انه كان مخبارا. الحمد لله الصادق في قيل. ومن اصدق من الله قيل الهادي الى سهيل. ومن يَوْضِلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد العبدالله ورده صلى الله عليه وسلم وضارك عليه وعلى آله وصحبه على نأجه أستنى بسنته ودعى بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عكاة جميعا ونفسه بتقوى الله واتباعها النبي عليه الصلاة والسلام. والحذر من مخالفة امره. ومحبته صلى الله عليه وسلم محبة صادقة يترتب عليها العمل. والتباع حديث والامتزام في النبي ظاهرة قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فجل كريم الاسبي لو قص شعره ورفع شفرق تقص جمته ورفع زاره الى امصاب رجلين. نعم هذا هو صدق المحبة. اتباع امره والتزام هذه. والحذر من الاشتراع والابتداء اليدينه صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة امضى الله. محبة تريمة مستمرة. رسيقة لقلب المؤمن. تجاه نبيه عليه الصلاة والسلام. وليست هي محبة حولية وقتية. في وقت دون وقت من الأوقات. وليس من معدته عليه الصلاة والسلام الاجداد في دينه. والانتداء في سنته صلى الله عليه وسلم. وإنما يفعله الناس في هذه الأوقات في كل عام من اعلان الاتفال بموحده عليه الصلاة والسلام ليس له في دين الله جل وعلا حظ ولا نصيب من الدليل والنظر. من الشهور ليس من امره وليس من سنته وليس من, وليس من فعله وليس من فعل صحابته صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا امرا مشروعا لفعله اشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم قد ذكرنا لكم جملة من الانفلة التي تدلل على صدق محبته للنبي عليه الصلاة والسلام فهل ينقل بعد ذلك إذا كان هؤلاء القوم بهذه التضحية وبهذا الفداع للنبي عليه الصلاة والسلام يعرفون ان الاحتفال لمولده امرا مشروعا ثم بعد ذلك لا يحتفلون به هذا لا يقوله احد عنده مسكة من عقل ابدا. واولى الناس ان يحتفلوا بسيء الناس وخير الناس نبينا عليه كذب ديك ولا يمكن ان يكون ذلك قرطه لله رب العالمين فهل نحن اعلم بدين الله منهم وهل نحن احب للنبي صلى الله عليه وسلم منهم فلو قال قاحر نعم نحن اعلم بدين الله منهم واشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم تقول نارا لخديج النبي كلمه فاز رسول من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن طلحة ومن ابي طلحة ومن علش وابن الزبير وابن عمر والفاروق وغيرهم من الصحابة ابرار رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فاذا اتفقنا على انهم اشد حبا للنبي عليه الصلاة يختفلوا بمولده فكن على طريقتهم. فلست باعلما بذين الله منهم. ولست بأكثر اتماعا لهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه دليل من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان الاولى بذلك صحابته الكرام الذين قدموا ارواحهم واموالهم واهليهم بداءا له ولسنته ولشرعته عليه الصلاة والسلام. ايا كان له احتفال حتى ولو باقامة الدروس في المساجد فان هذا لم يكن معلوم عليه الصلاة والسلام. امرنا بالاقتداء بسنة الخلفاء الراشدين. وخال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنةه. وسنة الخلفاء الراشدين المافيين من بعده. عضوا عليها بالنواجد. وياكم ومهدتات الامور. فان كل مهدتة بدعة. وكل بدعة من وكل فكل بلالة في الناس. فهل من انهم كانوا يحتفلون لمولد النبي المصفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام كلا وربي. وان هؤلاء الخلق الذين يحمدون الى الاحتفال المولد في ايام محدودة من خلال طبوس بدعية مختلعة لم يشرح الله ولم يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين هم من محبته ونبدأ بسنة عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يتهموننا لأننا لا نحب المطرفة عليه الصلاة والسلام إذ ننكر هذه الفدعة المنكرات والذي وقع السماء بغير عمل say it right. عن صلوات الله وتسليماته. وماتاه? الا لشدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما علموا من موته كان شيئا عظيما ثقيلا على نخلصهم. قال انس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فانار فيها كل شيء. فلما مات اظلم فيها كل شيء صلى الله عليه وسلم. بكوا جميعا وحسنوا على فراقه. ثم ان يوم مولده مما اختلف المؤرخون وه الصحيح من اقوال اهل العلم هو الذي قرره امام حافظ كثير رحمه الله تعالى رحمه الله لان مولده كان في الثامن من ربيع وليس في تاسع حسب على ما هو مشهور عند الناس وعلى فرض انه ولد في الثاني عشر فان الذي لا يجوز ابدا ان نحتفل هذا اليوم باي نوع من الاحتفال ان يمس فان ذلك من مخالفه امره صلى الله عليه وسلم فإننا أمرنا باتباعي في صلى الله عليه وسلم كل مهدة من بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة من النار البخاري ومسلم من حديثهم من مؤمنين على رضي الله تعالى عنها واباها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في هذا ما ليس منه ما هو رد في رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه نمر ما هو وكل الخير اتباعي من سلف كل شر امتداعي إليكم إلى الموقع على التوحيد والسنة وأن جنبنا طرق الشيطان القديم وأن يجعلنا من المتبينين بسنة النبي الكريم. هذا وصل وسلم رحمكم الله هذا لهذا الرشيد وسران كما تمام مرهم بذلك اللطيف الخبير. وقال سبحانه وتعالى فيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا السلام. الله مصل على الاولين. صلّي على محمد الأثريين صلّي على محمد في المنبر أعلى إلى يوم الدين اللهم عزّ المسلمين والمسلمين الذين الشرك والمشركين دمروا اللهم أعداء أعداء دين اجعل من هذا القدر آمنا وإن وسيرا بين المسلمين اللهم آمنا في بلادنا ولي أمورنا يا رأنا اللهم إنا سألنا الله والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا سألناك رجلاً عادياً واميتاً سوية مرداً غير مجزم ولا واضح اللهم إنا نسلك والثقى والعراف والغنى يا رفا العالمين. إباد الله. إن الله يقوم العربي والإنسان وإنسان الفقى. وينفعنا بأشي والنفع والضغي. تحيطوا من العلم تبكرون. الله العظيم في ذلكون. فذكروا على آلائه ونعابه ولا الله